انني ارى ما لا ترون اني اقاف الله والله شديد العقاب اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء ايديهم ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم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 تَفَرُّوا بِآيَاتِ الله فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِم إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ